বিল বিল হিও নাল দিন এৌমন ফুর্কনি অৌনল চক عَلَى হল খুশি قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لغتنفتم لس في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 اعيونكم قليلا ويقللكم في اعينهم ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبُتُوا أَثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ